وجوه يوم عيد ناعمه لسعيها راضيه في جنه عالية لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه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 وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمًّا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 الَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُطْ حَمَلَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ فَكَفَّرَ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يتيما ذا مقربة أو مسكينا دامتربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نأر مؤصدة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 فقالَا لهُم رَسُول اللَّهِ نَاقَتَ اللهَّهِ وَسُقِيهَا فَكَذذَّبُهُ فَعَقَرهَا فَدَمْدَمَ عَرِيهِمْ رَبّهُ بِذَا بِهِمْ فَسَووهَا وَلَا يَخَافُ قُبهَا بِسمْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحيِيم والَّْلِ إذَا يَغْْشَ وَ النَّهَارِ إذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُثَ إِن سَعيَكُمْ لَشَتَّ فَأَمَّ مَنْ أَعط وَالاتَّق وَصَدَّقَ بِنْ حُسنَا فَسَلُ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 لا يصلها الا الاشق الذي كذب وتولى وسيجن بها الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزاء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 وَأََّا بِنِعمَةِ رَبِّكَ فَحَدّ بِسمْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحيِيم أَلَم نَشرَح لَكَ صَدْرَكَ وَضَعنَا عَنكَ وِزرًا كََّذِي أَ قَدَ ظَهْرَكَ وَرَفَعنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِن مَاعَ العسْرِ يُسْرًا إ مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين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 ارا ايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسف عن ناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يومئذ تحدث أخبارها بأن رَبَّكَ أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره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 بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 بسم الله الرحمن الرحيم لا اله في قريش الا فهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف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 إن شالئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 124. ومن شر حاسد إذا حسد 125. بسم الله الرحمن الرحيم 126. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس